بسم الله الرحمن الرحيم آل عمران تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من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 119. فبشره بعذاب الأليم 110. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم 111. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم وَالَّذِي قَسَمَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَنشَأَ الْأَرْضَ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ لَكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ تناشيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأنوا لي ما ذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين